112. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 113. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 114. إن لك في النهار سبحا طويلا 115. اسم ربك وتبتل إليه رَبُّ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 118. واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا 119. وذوني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 111. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 114. 117. فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 119.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 تخذ إلى ربه سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهاط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 117. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه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 إن الله غفور رحيم